لا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنا صرا نكم والله يشهد إنهم لكاذبون لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لا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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا 129. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 120. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك 121. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين